والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصجقا لما بين يديه إن الله بعباده لطبير بصير ثم أورفنا الكتاب الذين اشطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من بهد ولؤلؤا ولباسهم فيها حريب وقالوا الحمد اننا ربنا لا خوف لنا شكا الذي احل لنا دار المنصامه من شره لا يمسنا فيها نصب ولا يسنا فيها عبدا والذين كفروا كل كفر، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا الغير الذي كن ما نعمل، أو لم نعمل ثم ما يتذكر فيه من تتذكر، وداهم النذير فذوق فما رضى. السماء وال earth إنه عليم